طولد الحمد لله الذي رزقني هذا الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة يغفر لك ما تقدم من زند تلبس قلبيتك تلبس الصوب طولد الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة يغفر لك ما تقدم من زمن. فرص